يا جبل ما تنزل لا نقتل موار عطرابك بدين الحل رح نكمل المشوار <تصفيق> يا جبل لا نقتل موار عطرابك بدين الحن رح نكمل المشوار عطرابك <تصفيق> بدين الحل واحنا نكمل المشوار يا جبل ما تنزل دام الطفل مغوار عطابك بدينا الحل رحنك من المشوار يا جبل ما تنزل دام الطفل مغوار الحل رحنك من المشوار عطابك بدينا الحل رحنك من المشوار ثورة ثورة ثورة, ثورة, ثورة لا تسكن على الجبال واحكي مع الرشاش, تعود <تصفيق> واحكي مع الرشاش تعود لازم تعود الضام قال البطل للعذر حتى ضاع من نرة الوصف للأرض ما تنباع من موت للإنصاح للعذر حتى ضاع من نرة الوصف ثورة ثورة ثورة ثورة يا جبل ما تندل دامت في المغوى عطرابت بدين الحل رح نكمل المشوار يا جبل في <تصفيق> المغوار عقربت بدينا الحل رح نكمل المشوار عقربت الحل رح نكمل المشوار ثورة ثورة ثورة ثورة يا شعب خذ مني وصية تتهالدن الغدار قلت شو يا يا شعب قد مني وصيت تتهالدن الغدار قلت شو يا يا شعب لا تنخدع لو ينزرع للورد هما طلع شوفوا متينوا شوفوا متينوا يا شعب قد مني وصيت بسياسة وعق التوحيد وما بنسى جبال النار غنسارين اللسان واللي عالسيف هن ولد صدرا يا غلا بلاد لا بدي انحلال لا بدي نحلال يا شعبي خد مني وصيله هاديني الغدار بسياسة وعق التوحيد وما بنسى جبال النار يا شعبي خد مني وصيله هاديني الغدار اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>